بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا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 قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بِعِزَّةِ فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون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 إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطع مِنْ أيديكم وأرجلكم من خلاف و لا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فلقوه ف فان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 ve kimi ölüyor, kimi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 واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بنون يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ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 فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 فَإِنْ آمَنَّا لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وتتخذون مصان على علكم تخلدون.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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال مِنَ لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين مدَّنَّ مَرَّنَا الْآخَرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيراً وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا